بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين 119. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون 110. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق, من رزق فأحيى به الأرض بعد موتها 112. وتصري في الرياح آيات لقوم يعقلون 113. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون 114. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم ما يصر مستكبرا كألم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آيات شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من وراهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا متاخذوا ولا متاخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم.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 111. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون 112. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون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 119. قل ثُمَّ يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون 110. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون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 119. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين 110. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تثلى عليكم فاستكبرتم, فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين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 117. وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 118. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وَمَا النار وما لكم من ناصرين